عَسَى اللَّهُ أَنْ يَجْعَلَ بَيْنَكُمْ وَبَيْنَ الَّذِينَ عَادَيْتُمْ مِنْهُمْ مَوَدَّةَ وَاللَّهُ قَدِيرٌ وَاللَّهُ غَفُورٌ رَحِيمٌ لَا يَنْهَاكُمْ اللَّهُ عَنِ الَّذِينَ لَمْ يُقَاتِلُوكُمْ فِي دين ولم يخرجوكم من دياركم أن تبروهم وتقسطوا إليهم إن الله يحب المقسطين 122. 119. ومن ينهاكم الله عن الذين قاتلوكم في الدين وأخرجوكم من دياركم وظاهروا على إخراجكم أن تولوهم ومن تَوَلَّهُمْ فَأُولَئِكَ هُمُ الظَّالِمُونَ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا جَاءَكُمُ الْمُؤْمِنَاتُ مُغَادِرَاتٍ فَأَمْتَحِنُوهُنَّ الله أعلم بإيمانهم فإن علمت مؤمنات فلا ترجعن إلى الكفار لهن حل لهم ولاهم يحلون لهم واتوهم ولا جناح عليكم أن تنكحوهن إذا آتيتموهن أجورهم ولا تمسكو بعصم الكوافر واسألوا ما أنفروا وَقُلْ مَن يَسْأَلُكُمْ مَا أَنفَقْتُمْ فَذَلِكُم حُكْمُ اللَّهِ يَحْكُمُ بَيْنَكُمْ وَاللَّهُ عَلِيمٌ حَكِيمٌ